واخي الله ساعد حبيبي ونور العين لا تشتكي الهم يا سعيد لا تشتكي الهم يا سعيد ساعد حبيبي وسيد الكل لا تشتكي الهم يا سعيد لا تشتكي الهم يا سعيد لا تحسب ان تنسى رغم الأسر حبنا باقي رغم اسره حبنا باقي صاب العشاق من فرقات واجدد اليوم ميثاقي والله تلي يوم من شافني قال من جني كثرت وضو في على البيبان كثرت وضو في على البيبان ابدي ما واني ما كني بين أربعة جدران يا من يود الخبر عني للشيخ ايمن في باكستان في باكستان حال المساجين غابني في مهبط الوحي والقران في مهبط الوحي والقران جنته في الناس دينش يمن دادي عندينا. جيش اليمن قاد عندينا والدمح صهيون مشتاقين والشعب جاهس السكاكين والشعب جوف الحشر نار في. والعين بدمع صباة، والعين بدمع صباة. على الذي خاف جبادي، لكنه لقدام غلابة، لكنه لقدام غلابة. مكساكي على السجن مكساس، وأنا على الصبر مجواني، وأنا على الصبر مجواني. ما يا ناكل ريال وانا على الصبر مدواني وانا على الصبر المدواني يا فلك في الشام ما باتي الشام ما باتي وانا مسكر علي الباب ما حيلتي ضاع